بسم الله الرحمن الرحيم إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكر وعظم الخطر وضاقت السبل وضاقت وبارت الحيل وإذا اشتد المرض بالمين وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار اللبيب من يجيب المغطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض الههم مع الله الههم مع الله قليلا ما تذكرون من يجيب المضطر يدعوه الغريق في غرقه يا حي يا قيوم والمريض في كربته كاشف الكربات الاسير في اسره لا مجيب وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره أنت ربنا وأنت حسبنا يا ربنا وأنت المغيث في الأزمات فهو أحق من دكر وأعز من عبد وأعظم من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك نجيب الدعوات حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته يا راحم العبراء فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه ولا يرجون أحدا سواه فتتعلق به القلوب وتنسى سواه وتنطرح بين يديه وتتوكل عليه فتذوق حناوة الإيمان سبحانك فيك المرغوب ومنك المطلوب والمرهوب أمن يجيب المغطر إذا دعاه أمن يجيب المغطر وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي لحظة واحدة يغفر ذنبا ويسر عيبا ويكشف كربا ويفك عانيا ويكسو عاريا ويشفي مريضا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويغيث لحفان فجأ علي يستغيث وربه اللهم انت اهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض فتهتز ابواب السماء سماء, سماء. تعرف اليه في الرخاء تعرفهم في الشدة ان من يجيب المتقين ان العبد اذا اتقى الله وحفظ حدوده وحقوقه في رخائه رعى صلاته وصومه وغض بصر وحفظ فرجه فقد تعرف بذلك إلى الله فعرفه الله تعالى في الشدة ان من تخوفنا او صدق ترجائنا وحق لنا صد القمام تقدم أمن يجنيب المضطر خطبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الحمد لله الحمد لله باسط العطاء ومجيب الدعاء أحمده سبحانه على السراء والضراء حمدا يملأ الأرض والسماء ويملأ ما بينهما مما شاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ذو الجود والإحسان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير خير من تضرَّع إلى الله في المصائب وتقرَّب إليه في الرغائب وأرشد إلى صالح الدعوات لكشف الكُروبات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العابدين لربهم في سائر الأوقات أما بعد أيها الإخوة المؤمنون خلق الله تعالى الخلق ولا غنى لهم عن خالقهم وأمرهم جلَّ جلالُه أن يشكروه في السرَّى ويلجأوا إليه في الضرَّى ومن تعرَّف إلى الله تعالى في الرَّخَى عرفه ربُّه جلَّ جلالُه في الشدَّة الام ترى ان يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فدعا وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ارتفعت دعواته إلى السماء قالت الملائكه يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في ارض غريبه من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا عبدي يونس قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء لم يزل يُرفع له عمل صالح ودعوةٌ مُجابة قال الله تعالى بلاء ثم قال الله جل جلاله فلولا أنه كان من المُسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يُبعثونا أما فرعون فإنه لما تلاطمت عليه أمواج البحر وجعل يدعو ويستغيث ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ارتفعت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا رب صوت منكر من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا فرعون فإذا بجبريل ينزل ويأخذ من طين البحر ليضع في فم فرعون ويقول الله جل جلاله آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نعم كلما أقبلت إلى الله تعالى أقبل إليك وإن أعرضت عنه أعرض عنك اسمع إلى قول الله جل جلاله يحبهم ويحبون لما أحبوه أحبهم وقال جل جلاله نسوا الله فنسيهم لما نسوه استحق النسيان ومكروا ومكر الله وهذا جزاء الماكرين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نعم جزاءً وفاقًا إنهم يكيدون كيدًا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أدرك ذلك أقوام عقلا فعرفوا حاجتهم إلى ربهم الذي لا يخيب من رجاه ولا يضيع من دعاه ولا يرد من أمله ولا ينسى من سأله انظر إلى حبيبك وقرة عينك ومهجة فؤادك محمد عليه الصلاة والسلام وقد خرج إلى معركة بدر لينصر الدين فإذا بين يديه جيش لا قبل له به فجعل يستغيث ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ويعيد ويستجير ويدعو دعاء الكثير دعاء من ذلت لله رقبته وسجدت له جبهته وفاضت له عيناه فينظر الله تعالى الى اليدين الداعيتين فاذا هما يدان طاهرتان ما لمست حراما ولا اعطت حراما ينظر الى العينين فاذا هما في الليل باكيتان وفي النهار مغضوضتان واذا الفم الداعي في النهار مسبح ذاكر وفي الليل متعبد شاكر فتهتز السماء بملائكه اشد وينصر المحبون المتقربون الذين اقبلوا الى ربهم ف قبل الله تعالى عليهم تعرفوا اليه في الرخاء تعرفهم في الشده اذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل نادى المنادي يا الله فيفرج الهم فَيُنَفَّسُ الْكَرْبُ وَيُذَلَّلُ الصَّعْبُ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وإذا أجدبت الأرض وذبلت الأزهار وذوت الأشجار وغار الماء وقل الغذاء واشتد البلاء ومات الزرع وجف الضرع واستغاز الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع نادوا جميعا يا الله فتهتز أبواب السماء ويستجاب الدعاء وينكشف البلاء وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وإذا اشتد المرض بالمريض وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار اللبيب نادى المنادي يا الله أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وإذا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 لعلكم تشكرون فهو جل جلاله المناذ في الشده والانيس في الوحشه والنصير في القله فكم من ذنب مغفور وعيب مستور وحاجه مقضيه وكربه مفرجه وبليه مرفوعه ونعمه متجدده وسعاده مكتسبه وشقاوه ممحو وكم في أسقاع الارض من جموع قامت تدعو رباً جليلاً في ساعةٍ واحدة بلحظاتٍ بحاجات متنوعة وألسنةٍ مختلفة هذا يدعو بلغةٍ عربية وذاك بأوردية وثالثٌ بهندية ورابعٌ بسواحلية وخامس وسادس منهم مذنب يسأل ربه مغفرة ذنبه ومريضٌ يدعوه أن يشفي مرضه ومنهم فقيرٌ يسأله سداد دينه ومنهم مظلوم يسأله نصرته وحيرانٌ يسأله دلالته ومنهم ومنهم فسبحان من لا تشتبه عليه اللغات ولا تلتبس عنده الحاجات ولا تختلط عنده الأصوات ولا يتبرم بكثرة المسائل مع كثرة السائلين وتنوع المسؤولات بل يسمع ضجيج أصوات باختلاف لغاتهم وتنوع حاجاتهم لا يسأله سمع عن سمع ولا داع عن داع ولا تسغله حاجة عن حاجة لا تغلطه كثرة المسؤولات ولا يتبرم بإلحاح والحاجات الحاجات أحاط بصره بهم وعلمه بنياتهم وغناه بفقرهم وقدرته بعجزهم يدعوه الغريق في غرقه والمظلوم في سجنه والمريض في كربه والأسير في أسره وفي لحظة يغفر ذنبا ويسر عيبا ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي طالا ويفك عانيا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويفرج هما ويشبع جائعا ويرشد حيران ويغيث نهفان ويقيل عثرة ويسر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره فهو أحق من ذكر وأعز من عبد وأعظم من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وهو سبحانه أجود من سئل حلمه بعد وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته من تمام نعمته جل جلاله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر ما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه ولا يرجون أحدا سواه فتتعلق به القلوب وتنسى سواه وتنطرح بين يديه وتتوكل عليه فتذوق حلاوة الإيمان يختبئ سيد الأخيار في ظلمات الغار فيلتفت إليه أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا ويسري موسى عليه السلام بقومه المؤمنين فإذا البحر أمامهم وفرعون وجنده وراءهم فيقول أصحاب موسى إنا لمدركون فيصرخ بهم كلا إن معي ربي سيهدينا وهود عليه السلام يجتمع الملأ حوله مهددين وقد اصدعفوا قوته واحتقروا حيلته فيصرخ بهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ولوط عليه السلام جاءته ملائكة كرام فإذا بقومه الفجار يخوضون ويتعرضون فيقول بلسان حسير لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فتقول الرسل إن ركنك شديد ويقول عليه الصلاة والسلام محمد النبينا يقول وهو يتذكر لوطا رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد أما نبي الله دانيال عليه السلام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 إلى غيره الحمد لله الذي هو رجاءنا يوم تسوء ظنوننا بأعمالنا الحمد لله يكشف حزننا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة فتهتز أبواب السماء بهذا الدعاء فإذا عبد صالح عرف الليل بكاءه والنهار عطاءه عرفته الأرملة الضعيفة والمسكين الكثير ويفتح باب السجن فإذا الأسدان في زاوية جافمان كأنهما هران نعم ولماذا لا ينجيهم ربهم وهم الذين يحبونه ويطيعونه لم تكن محبتهم لربهم ادعاء باللسان لا حقيقة لها في الواقع بل يحبونه حبا صالح يقدمون أمره على كل أمر ومراده على كل مراد عرفوا شرط المحبة فعملوا به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فسبحان ربنا الجليل هو أهل الثناء والمجد فمن بجميل من الثناء المواتي ما ثناء عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بلعريقي لها آتي حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من ججلة والفرات لو نقشنا ثناء انا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات أو سجدنا على شضايا رصاص أو زحفنا زحفا على المرمضات أو بكينا دما وفاضت عيون بلهيب المدامع الحارقات ما أتينا لذرة من جلال أو شكرنا آلاءك الغامرات أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات قابض باسط معز مذل لم يزل مرغم أنوف الطغات خافض رافع بصير سميع لدبيب للنمل فوق الحصات يهتف العابدون من كل جنس وبناد على اختناف اللغات لم يغب عنه همسة أو هتاف للمنادين من جميع الفئات الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات من يعافي المريض من بعد ثقم وقنوط من طب مستشفيات من يسلي النفوس بالصبر لما ابتلي بالنوازل القاسمات من يغيث القنوب مما دهاها من هموم بائسة جاثمات انه الله انه الله وحده جل شانا كيف نحصي آلاءه الوافرات ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة ذكر اليافعي في مرآة الجنان في ترجمة بنان الحمال أنه القاه بعض الملوك بين يدي الأسد في حال غضبه عليه قالوا فأقبل عليه الأسد وقد حبس معه فجعل الأسد يشمه ثم يلتسق به ولم ينله بشيء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 وقالت أخاف مما أنت مقبل عليه قال اسكتي عني فلقد ختمت في هذه الزاوية أكثر من ألف ختمة كلها لاجل هذا المصرع وقال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته قال كيف لا أرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضانا وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته يا بني أترى أن الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم فيها القرآن كل ثلاث أو سبعة وحسان بن أبي سنان كان يأوي إلى امرأته في فراشه ثم يخادعها كما تخادع المرأة صبيها فإذا غلب على ظنه أنها نامت قام إلى مصلاه فتناومت يوما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 إن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وحقوقه في رخائه رعى صلاته وصومه وغض بصره وحفظ فرجه فقد تعرف بذلك إلى الله فعرفه الله تعالى في الشدة بل أحبه الله تعالى وقربه وذكره لما نزل قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب الصحابي الصالح العابد قال يا أبي قال لبيك يا رسول الله قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا فانتفض أبي انتفض قال يا رسول الله وثماني الله لك هل ثماني الله بإثمي قال نعم فانطلق أبي باكيا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوما ثم التفت إلى بلال قال يا بلال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 أسألُ الله تعالى أن يُقرِّبَنا إليه ونجعلنا ممن يتعرَّفون إلى ربِّهم جلَّ جلاله في شدَّتهم وفي رخائهم أقول ما تسمعون ويستغفرُ الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفرُوه وتوبُوا إليه إنه هو الغفور الرحيم أما بعد أيها المؤمنون من حق ديننا علينا أن نتكلم عن عظمته فهو دينٌ يفرِض نفسه وإن ضعُف أهلُه عن نصرته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 كان يعيش بهذا الشعور وهو مستضعف في شعاب مكة كان أصحابه يعذبون ويقتلون ويطاردون ويحاصرون وهو ينظر إلى القمة ويبشرهم بنصر الله سعال لهذه الأمة كانت قريش تحاربهم بكل عنف ومع ذلك فدينه صلى الله عليه وسلم ظاهر وهو إلى اليوم لا يزال دين الإسلام هو الدين الواثق في نفسه حتى وإن ضعف أهله عن نصرته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 وكيف كان شعوره لما وصل إليه الكتاب وما هي عقيدة النصارى أصلاً في محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان الملك والدنيا حائلةً بين أن يُسلم عظيم الروم أرسل عليه الصلاة والسلام دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه أرسله إلى هرقل بكتاب وصل الكتاب إلى هرقل وكان هرقل قبل ذلك قد انتصر على بعض أعدائه فتحرك ماشيا. من الشامي أعني من دمشق حتى وصل إلى إيلياء إلى القدس ويسمونها إيليا بمعنى بيت الله وصل إليها ماشيا شاكرا لله تعالى على النصره على أعدائه وصل إلى إيليا ثم لما نظر مرة في النجوم وكان منجما حزاء ينظر في النجوم نظر في النجوم ثم أصبح في صباحه وهو متغير فقال له أصحابه ما بالك أيها الملك قد رأينا تغيرك اليوم قال إني نظرت في النجوم فرأيت أن ملك الختان قد ظهر فقالوا له ما يختتن في العالم ولم تكن لهم علاقة واضحة ومتواصلة بالعرب في جزيرة العرب إنما كانت علاقتهم وخلطتهم باليهود قالوا ما يختتن في العالم إلا اليهود فإن شئت يعني إن كنت خائفا من ملك يظهر لليهود فإن شئت بعثت إلى مملكتك يعني إلى أمرائك في كل مكان فقبضوا على من كان عندهم من اليهود فذبحوهم قال لا لا تفعلوا فبينما هو على ذلك ودحية رضي الله تعالى عنه في الطريق مقبلا يسير إلى الشام يسير إلى إيليا معه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو على ذلك اذ أقبل إليه رجل من عند ملك الغساسنة والغساسنة هم قوم من نصارى العرب كانوا يسكنون الشام وكانت الروم تكرمهم لأنهم يعيشون بينهم وبين جزيرة العرب فكانوا يكفون العرب عن الروم وصل هذا الرسول من ملك الغساسنة إلى هرقل يخبره أن محمد صلى الله عليه وسلم قد ظهر وأنه انتصر انتصارات متعدده وأنه يدعي النبوة إلى غير ذلك فلما رأى هرقل ذلك وقع في نفسه شيء ثم فإذا بذحية يصل إليه معه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل الكتاب إلى هرقل نظر إلى الكتاب ثم التفت إلى الرسول الذي جاء من عند الغساسنة وقال لأصحابه انظروا إليه أمختتن هو أم لا فلما كشفوا عنه فإذا هو مختتن فعلم أن العرب يختتنون ثم قرأ الكتاب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 يكتب هذا الكتاب وهو لم يفتح مكة بعد يكتب الكتاب والكعبة حولها أكثر من ثلاثمائة وستين صنما تعبد من دون الله يكتب الكتاب وهناك جموع من المستضعفين من المسلمين لا زالون يعذبون ويسجنون ويضطهدون في مكة ومع ذلك يكتب صلى الله عليه وسلم الكتاب بكل عزة وهو يخاطب رجلا عظيما من عظماء الأرض وهو رئيس على مملكة عظيمة في زمانه اسمع إلى العزة في هذا الكتاب كتب صلى الله عليه وسلم إليه ودحية واقف ورسول ملك الغساسنة ومن كان حوله رقل من وزرائه وكبراء دولته يستمعون إلى هذا الكلام فإذا به صلى الله عليه وسلم قد كتب إليه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 يعني إثم قومك من الضعفاء والعامة الذين سوف يبقون على كفرهم لما تبقى على كفرك فإذا أسلمت دخلوا أيضا في الإسلام فأنت رأس يتبعك بقية الأعضاء فإذا أنت أعرضت تحملت آثام من اقتدوا بك أيضا قال فإن عليك إثم الأريسيين ثم كتب عليه الصلاة والسلام يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نتفق على قاعدة نحن وإياكم ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون انتهى الكتاب تحير هرقل وجعل يقلب الكتاب وينظر فيه ويتذكر ما كان قرأه من كتب سابقة مقدسة عندهم من أن نبيا سيظهر بعد عيسى وأن له من الصفات كذا وكذا فجعل يتأمل في ذلك ثم التفت إلى صاحب شرطته وكان يريد أن يسأل رجلا من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الكتاب غير دحية الكلبي فيخشى أن دحية الكلب مدام أنه مرسل أصلا من عند هذا النبي أو من عند هذا الملك فإنه قد يتحيز إليه فأراد أن يأخذ أحدا يكون محايدا قال لصاحب شرطته قل بالشام ظهرا لبطن حتى تأتيني بقوم من أهل هذا الرجل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 وأجلس حوله عظماء مجلسه وصحبه الذين يستشيرهم دائما ثم دعا بالترجمان ثم قال للترجمان سلهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وطلب أن يكون أقربهم نسبا لأن صاحب النسب القريب منك يعرف خاصتك وظاهرك فيعرف كيف التعامل مع أهلك يعرف كيف نشأت أصلا لأنه ابن عمك وقريب منك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 قال أبو سفيان فوالله لقد قال ذلك ولقد علمت أني لو كذبت ما ردوا علي وإنما نحن كلنا نحن أعداء لذاك النبي أصلا إن كذبت فما ردوا علي ولا فضحوني لكني كنت امرأا سيدا أتكرم عن الكذب وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أدنى ما يلحقني من كذبي أن يرووه عني في مكة ويذمونني ويعيبون علي أني كذبت يوم من الدهر انظر إلى الأخلاق حتى وإن كان أهلها كفار لكنهم كانوا أصحاب مروءة قال فوالله لولا الحياة أن يأثروا علي كذبا لكذبت قال أبو سفيان فكان أول ما سألني عنه وانظر إلى الأسئلة التي تنم عن علم عند هرقل ولما نظرنا في سيرة هرقل وجدنا أنه كان أسقفا عظيما للكنيسة النصرانية الشرقية إذن الرجل لما يتكلم كان يتكلم بعلم ليس مجرد ملك عادي يملك الناس يضبط ما يتعلق بالملك وإدارة الخلق لا وإنما رجل جمع ما يتعلق بالعلم الشرعي أيضا جعل يسأل عدة مسائل وانتبه إليها قال أخبرني عن هذا الرجل الذي فيكم يعني أعطني كلاما عاما عنه قال أبو سفيان فسهدت من أمره قلت هذا رجل ضعيف ومسكين ثم قلت وهو ساحر كذاب فقال هرقل إني لم أطلب منك أن تشتمه أنا أريد كلام عاقل لا أريد أن, أن تصرخ وتشتم إني لا أريد منك أن تشتمه ولكن أخبرني عرف هرقل أنه إن ترك الأمر لأبي سفيان سيظل يشتم فأراد أن يقفه على مسائل محددة قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب وتأمل في الأسئلة وسوف تعلم لماذا اختار هذه الأسئلة بالذات لم يسأل من أبوه من أمه كيف تربى هل نشأ يتيما هل نشأ بين والدي قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال هل قال هذا القولة منكم أحد قبله هل هناك أحد قبل في, في قومكم ادعى أنه نبي قبل مئة سنة مئتي سنة قال أبو سفيان لا قال فهل كان من آبائه ملك قال أبو سفيان لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم طبعا أبو سفيان يقصد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 ومن الأمريكان ومن ومن أهل أفريقيا إلى غير ذلك سواء كانوا نصارى أو كانوا وثنيين أو هندوس أو, أو بوديين أو غير ذلك لا يزالون يتزايدون يوما بعد يوم وإن لم يكن الإعلام يخدم ذلك قال أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقِسُونَ؟ قال بل يزيدون قال هيرقل فهل يرتد أحد منهم واسمع إلى القيد قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه لأنه ما يعجبها الدين ليس الذي يرتد لشدة العذاب لا هل يرتد أحد منهم صخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال في حياته السابقة قبل أن يقول النبي كان يكذب في تعاملاته قال لا قال هل يغدر هل يعاهدكم فيغدر قال أبو سفيان لا ونحن منه في مدة نحن الآن في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها ما ندري يمكن يغدر. يمكن يغدر قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة, هذه الكلمة. يعني ما استطعت أن أدخل شكا فيه إلا في هذه العبارة في فقال هيرقل وما يخاف من هذا من لماذا من أنتم بيكم بين عد لماذا تخافون أن يغدر؟, أن يغدر قال أبو سفيان, أبو سفيان. إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه. حلفائه يعني نحن قد تحالفنا مع بكر, مع بكر. لنا وخزاعة تحالفوا معه فبكر لما قاتلت خزاعة نحن ساعدنا بكرا على خزاعة ونحن بينه وبينه عهد ألا نتقاتل فلما قال ذلك أبو سفيان لهرقل قال لهرقل إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر قال أبو سفيان فوالله ما التفت إلي منها ثم قال لهرقل فهل قاتلتموه قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال فماذا يأمركم؟ قال يقول أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلح انتهت الأسئلة فالتفت هرقل إلى الترجمان وقال قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول من قبله فذكرت أن لا فقلت فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله رجل نظر في التاريخ فرأى رجل ندعى أنه نبي ففعل مثله وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت لا فقلت يعني استنتجت في نفسي لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه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 وكذلك أمر الإيمان حتى يتم لا يزال يزداد وإن كان بقل حتى تكون له الغلبة وإذا نظرتم أيها الفضلاء وجدتم أن عدد المسلمين الذين أسلموا في مكة خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها في ثلاث عشرة سنة قضاها في مكة يدعو إلى الإسلام وكثير من الشرائع لم تكن شرعة أصلا إلى الآن في مكة يعني يدخل في الإسلام حتى في أواني السنين ما كان في صلاة فقط أنك تعتقد أن لا إله إلا الله انتهى لا في صلاة ولا في زكاة ولا حج ولا صوم ولا جهات في أوائل, في أوائل السنين ثم فرضت الصلاة بعد ذلك وفرضت بقية الشرائع بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام يعني كان الإسلام ليس فيه أي تكاليف ومع ذلك عدد الذين دخلوا في الإسلام خلال ثلاث عشرة سنة بالاستقراء في التاريخ والسيرة تجد أنهم لا يتجاوزون مئة وخمسة عشر رجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ثلاثة عشرة سنة ولا يسلم على يده في السنة إلا ربما عدد لا يتجاوز الأربعة والخمسة ومع ذلك لا يزال عليه الصلاة والسلام يعمل لأجل دعوته قال هرقل كذلك لا يزالون يزيدون حتى تكون لهم الغلبة ثم قال وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لزينه بعد أن يدخل فيه فقلت لا ثم قال هرقل وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب والله إذا تمكن الإيمان في القلب لو تأتي قوة الدنيا لتنزعه فما تستطيع قال وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بماذا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان وأنه يأمركم بالصلاة والصدق وفي روايةه والصدقة والعفاف فإن كان ما تقول حقا اسمع بعد ذلك إلى النتيجة فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وملك صلى الله عليه وسلم موضع قدميه رقل وفتح في عام خمسة عشر للهجرة فتح القدس القائد المضفر الفاروق رضي الله تعالى عنه عمر وملكها المسلمون وحكموها حتى وقع عليها بعد ذلك ما وقع من غزو النصارى ثم ثم غزو اليهود ثم قال هرقل سيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج اعلم أن هناك نبي سيظهر لم أكن أظن أنه منكم يعني منكم أيها العرب في مكة قد يكون من العرب الغساسر أو نحوه قال فلو أعلم أني أخلص إليه لو أعلم أني أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقائه لتعبت لأجل أن ألقاه ولو كنت عنده هذا كلام ملك وأسقف في الوقت نفسه رجل جمع عز دينه وعظم لأجل عز الدين وجمع ملك الدنيا أيضا يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء يعني لخدمته خدمة وعبودية تامة ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية فقال اقرأوه فجعل يقرأ هذا الكتاب باللسان العربي ليسمعه وليفهمه أبو سفيان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 وجعل الكتاب يقرأ عليه والله لقد رأيت وجه هرقل يتحادر عرقا من كرب الصحيفة شدة الكلام عليه قال فلما ختم الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فأمر بنا فأخرجنا قال فلما خرجنا قلت لأصحابي لقد أمر يعني ظهر لقد أمر أمر يعني دين لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن العرب إذا أرادت أن تحقر من شخص نسبته إلى جد لا يعرف فأبو كبشه جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام لكن غير مشهور فأراد أبو سفيان أن يحقره فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر ثم مضوا بعد ذلك إلى مكة قال أبو سفيان فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله تعالى علي الإسلام لما تيقن هرقل أن هذا الدين حق وأن هذا الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالصدق جعلتنا تتنازع في نفسه محبة الدنيا ومحبة الحق ولو كان فقيهاً عالماً لعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم معناه أنك إذا دخلت في الإسلام ستسلم يقيناً في الدنيا وفي الآخرة لكنه لم يوفق لفهم هذه العبارة أشار هرقل الى دحية قال امضي بهذا الكتاب إلى الناطور وهو كبير أساقفتهم هرقل هو الرئيس على الأساقفة والناطور هذا أيضا هو كبير عظيم من من كبرائهم وكان له جلالة قدر قال امضي به إليه فمضى دحية بالكتاب إلى ذاك الناطور فلما قرأه بكى وقال أشهد أن هذا النبي الذي أمر نعيسى باتباعه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 حاصوا حيصة الحمر اضطربوا وتوجهوا إلى الأبواب ليخرجوا ليأتوا بأسلحتهم لقتله فلما رأى ذلك علم أنهم لن يوافقوه على أن يتبع الدين وأنه إن أسلم قد يقتل أو قد يزول عنه الملك فقال لا إني لم أريد ذلك لم أريد أن أعرض عليكم حقيقة أن تدخلوا في الإسلام لكني أردت أن أعرف صلابتكم على دينكم فاثبتوا عليه ثم سجدوا له لما قال ذلك فلم يزل هرقل على نصرانيته لأنه وقع بينه وبين المسلمين حروب بعد ذلك فلم يزل على ذلك حتى مات أيها الأحبه الكرام ختاما هذه العبارات التي تكلم بها هرقل هي عبارات عرفها أصلا من شرع الله تعالى الذي أنزله في الأديان السابقة يعلم هرقل بتتبع الأديان والرسل الذين أبعثهم الله تعالى إلى الناس أن هؤلاء الرسل في شرعتهم وفي طريقتهم مع الناس في كثير من الأحيان تكون الطريقة التي يتعاملوا بها الرسل مع الناس والطريقة التي يقابلون بها تتكرر مع جميع الرسل كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهم جميعا جاءوا بالتوحيد وكل هؤلاء الذين يبعث إليهم الرسل يقولون لهؤلاء الرسل ساحر أو مجنون حتى قال الله تعالى أتواصوا صوبه. بل هم قوم خاصمون يوصي بعضهم بعضا بأن يواجه الرسل بمثل ذلك فكل الرسل يكذبون ثم تكون لهم الغلبة بعد ذلك هذه الأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم الفرق بينها وبين الأمم السابقة أن نبيهم لم يدعوا عليهم بالهلاك وإنما استأنى بهم أما قوم نوح فدعى ربه أن مغلوب فانتصر أما شعيب فأخذهم عذاب يوم الظله. وصالحة قلت أبثوا في داركم ثلاثة أيام فهم دعوا على أقوامهم فأنهوا وأرسل الله تعالى رسلا بعد ذلك بشرع جديد أو بشرع مقرر لمن قبله هذه الأمة تختلف عنهم أن عمرها طويل يستمر إلى قيام الساعة هذا اولا الأمر الثاني أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يدعو بالهلكة على من خالفه فأعطوا فرصة لأجل أن يفكروا أو لأجل أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله الأمر الثالث أن هذه الأمة جعل الله تعالى فيها صورا من نصرة الأمة لنفسها الأمم السابقة يكذب النبي فينزل الله تعالى عذابا ولم يكن يشتهر عندهم ما يتعلق بالجهاد والغنائم كان عندهم شيء من ذلك لكن لم يكن مشهورا أما هذه الأمة تعلق الله تعالى نصرتها بعملها هي وقال سبحانه وتعالى ان تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ما قال توكلوا عليه واجلسوا وأنا أنصركم لا فاثبتوا قاتلوا وقال في الآية الأخرى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر ذلك إذا تأملت وجدت أننا نحن المطالبون بأن نبذل لديننا ما دام أن هذا هو كلام الكفار وهرق البنفس يقول سيملك موضع قدمي فما بالك إذن؟ بكلام الله جل وعلا الذي أنزله في كتابه إذن ما هو المطلوب من كل واحد منا وهو يرى اليوم تسلط اليهود على المسلمين في إيليا في القدس ويرى تسلط النصارى على المسلمين في مواضع كثيرة من العالم المطلوب منك كما ذكرنا سابقا في خطب عديدة أن تقدم ما تستطيع لدينك من دعوة إليه من أمنا بمعروف النهي عن منكر من جمع للخير من قيام على مسائل في الخير من جهاد في سبيل الله أي شيء تستطيع أن تقدمه على وفق شرع الله تعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت مطالب بمثل ذلك لكن احذر من أن يقع في قلبك اليأس وتقول والله الدين لا يزال يضرب من كل جهة ويقع في قلبك حب الدنيا وحب الراحة كما وقع في قلبه رقل فتركن إلى ذلك فتهلك أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن ينصر الله تعالى بهم دينه وممن يظهر الله تعالى بهم شريعته اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم يعز الإسلام والمسلمين باخذ للشركه والمشركين ودمر اعدائك اعداء الدين اللهم من ارادنا او أراد بلادنا او أراد أمننا او اراد ولاه امرنا بسوء فاشغله بنفسه ورزق كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجمع قلوب اخواننا في فلسطين اللهم اجمع قلوب في فلسطين على الحق والدين اللهم اجمع قلوب اخواننا في فلسطين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 السماوات والأرض كانت رتقا كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون تلاوة مميزة للقارئ حمد بن أحمد الدغريري لسورتي الأنبياء والنمو وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الآن في جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم ما أشبه الليلة بالبارحة الله الله يعيد التاريخ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وعكدت دهر دول تذهب دولة وتأتي دولة أخرى جاء الفرنسيون واحتلوا مصر بقيادة نابليون ولما تمكن نابليون من بلاد مصر هل خرب المساجد ومزق المصاحب وسب الدين أبداً ثم وقعت الثورة من الناس والمظاهرات تنطلق من الأزهر فضرب الأزهر بالمدافع وأعدم 13 عالم من علماء الأزهر في التاريخ عبر غلبته حماقته فعزم على حرك القاهرة بأكمله ودخل الإنجليز القاهرة والإسكندرية في هذه الفوضى بدأ يبرز هذا الجندي الذي يقال له محمد علي ثم صار الباشرة بدأ محمد علي يشتغل على المماليك يكيد لهم وكانوا حول القاهرة فدس إليهم من يمنيهم بالدخول يوم الاحتفال بوفاء النيه فلما دخلوا سحقا سار محمد علي لبلدة أخرى اسمها الحمات وفيها ثمانمائة من الإنجليز فأباد نصفهم وجرح الباري وأسر فزيعة الدول الأوروبية وأعلنت حالة الطوالب في التاريخ عمراء الشام باشا محمد علي اضطر جيشهم إلى مصر ثم جاء عباس فانظر ماذا صنع فتح وجاء بعده سعيد ابن محمد علي باشا سعيد يبيع مصر بكاملها من أجل المكرونه الإيطالي وقد قيل ان سعيد باشا قد اهدى البشريه قناه السويس ولكن ذلك قد تم على حساب الشعب المصري البائس ثم بعد ذلك توفي سعيد ثم جاء اسماعيل لا يختلف كثيرا عن اخيه ان لم يكن اسوا في هذا الاثناء جاء رجل له دور كبير خطير وهو جمال الدين الافغاني وبدات انجلترا تهددوا مش اجاءوا بالباراجات ووضعوها امام قلعه الاسكندريه وقالوا تقفون عن عمليات الترميم هذه اسلحه ممكن انها تستعمل ضدنا وممكن انها تضر جيرانكم وممكن انها تكون اسلحه دمار شامل حينما ثار البلجيكيون بالاستقلال وحينما قام اليونانيون مطالبون باستقلالهم تنادون ان لكل امه الحق في اختيار ولي أمرها ونظام الحكم الذي تبتغيه فباي حق ترغمون هذه الامه على ما لا تريد في التاريخ عم. اعلنت انجلترا قطع علاقات مع مصر. بدأ قصر الأسكندرية وقعت أمور هائلة يصف بعضهم حال السكان حينما اخرجوا من الأسكندرية حتى الموت ما سألت. في التاريخ عبر الإنجليز طبعا عللوا دخولهم لأسكندرية دخلوها أنه لحفظ الأمن ولإطفاء الحرائق أي أمن واي حرائق ومن اللي حرق البلد ما أشبه الليلة بالبارحة الله يعيد التاريخ وغيروا مناهج الأزهر وصار يخرج بعد ذلك من ستعرفون حالهم كيف وصلنا إلى هذه الحالة ومن أين جاء القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم في في التاريخ عبره لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت الآن في جميع التسجيلات الإسلامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان اننه لكم عدو مبين هذا هذا وهذا وحطهم في السجن سجن سجن انا غير انا غير انا مو مسؤولوني يا جماعه على الورد جايت جديد حق العالم هذا مع السلامه السلام. النفس والشيطان قلبي العبوب كنت معتمد على ذكائي معتمد على قوتي كنت معتمد على أني انا إنسان هذون اللي مسكون كم مرحلة يقول لهم لا تكونوا في الشوارع أنا وصلت مرحلة اللي قلت حتى قوي نوي اللي جاء به الحكومان إلى سبع مرات انا دخلت سجون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون نفقة السون قانا ماشي ويا واحد من رابع السيارة وكان عندنا خمسين ريال عدو خمسين ريال هو يا كذر الناس اللي شدتك جاءت علي من المعاسين تعرفون علي. ان في واحد من رابع قالي على شارع أول ما صادق أول واحد جاء بي أنا ويجيب السكين لا يا عيال الحلال ضاربتنا وحده متنها وحده والله ما من عندي 1000 ريال اليوم قلت من الرجال الحصاد. بس خنذكر عيالي ولا خنذكر أمي أقوله مثل الدجاجة حطرات أنا كنت أظن أن أنا ذكي وفتشف بعد عشرين سنة أن أنا غبي يقول لي أن أولدك صالح واقف عند الباب ما تكلم يطالع بعيونه ليش كل واحد عنده أمه في العيد وقوه بالسجن وقوه بالسجن وقوه بالسجن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من الله والله يا شباب لا تحسون في السعادة اللي أنا فيها الحين إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قالوا لي يقول كلم المدة عشر دقائق في أكبر ساعة مع وجود دول العالم كلها وان اللي كنت في يوم الأيام تكرمون خايص من إزبالي يوم يقول لي واحد كان دنيا ازدمر اللي لمنها تشحار ستمية ألف واربعمائة وخمسين مليون طابوقة من اليهان اللي, اللي يقول لي كنت مليون أصحوا العالم من قيد الكلام العالم صار وإننا ما زرنا نقول خير أنا قاعد يا يا اقول لكم من ترك شيئا لله عوضه خيرا الله سامحني على صدى القناة للإنتاج الإعلامي تقدم رسالة, رسالة رب توبا إلى, إلى كل سجل رسالة إلى كل سجل للأخ الداعي يوسف الصال الآن في جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم افضل جانب ولترفع لي من تواضع رب ذل قاد عزا في مراق ومرافق التالي منذ أكثر من عشرين سنة وأنا أبحث في فنون التعامل والتأثير في الآخرين فنون التعامل وما فنون التعامل حسن الخلق هو فن التعامل الحسن مع الناس وإنك لعلى خلق عظيم فنون التعامل مع الصغار مع النساء مع الفقراء بل حتى مع الأشجار فنون التعامل يا جماعة الذي وصل به الحال إلى أن يحترم حتى الحيوانات كما بالك بنقصه واحترامه وتقديله واهتمامه مع زوجاته مع أبناء مع من يصاحبونه أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أنت رائع لن تنال الحب يوما أنت كن في الكره واقف ما شاء الله وش هطيب الزين يا أخي ما شاء الله تقول كانه قبل الحجر الاسود الا يفرح وهو يسمع هذه العباره كلما كل يا اخي ما شاء الله ايش هذا الجمال يا اخي غطيت على المعرس كلما كل غالبا المرء تضع الطعام وتقف ايش تنتظر ويش تنتظر ويش تنتظر؟, تنتظر بعد تنتظرني اكل ولا لا يا شيخ تنتظر تسمع يا اخي فليسعد اللفظ تنتظر يا اخي كلمتين حلوات كلما كل احد يحب كذا كلما كل كل... كل احد عندما تتعامل مع الناس تستبين الناس ضوء انت واضح وساطع انت صاح جميل, جميل. أن ترىك من الذكاء اذا عرف مستوى الشخص الذي امامك وعرفت طبيعته أن تتعامل معه بالتعامل الذي يصلح له فمن الناس احاول احسن تعاملي معهم لكن ما يعجبهم يا شيخ مثلا بعضهم نكت معه وزي ما يحب النكت لماذا تنكت امامه امزح معه لا تمزح معه طيب والبخيل ايش تسوي فيه ما يصلح تقول له يا فلان ادفع تعامل مع كل واحد بالاسلوب الذي يصلح له اها آه ان شاء الله بتعامل معهم كذا يا شيخ وهو في البغضاء واقع قد من نفعا إن النفع في بذل المنافع استغفرك كيف تخبرنا نعم على لا ما هو على كيفك احنا اللي بننجح في الغالب انه سيحصل شجار مع الغضوب ان تكون هادئا تمتص غضبه لباب فاغلق واجعل الحب شوارع ولتكن يا صاحبي في الصفح والنسيان بارغ والله لان مددتها رابعة لترجعنا إلى قومك من غير يدك تخلك رجال وعرف أن تلمس الحية من ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا فهمنا السؤال انتهى فكان يشعر في ضعف الضعيف ومرض المريض وحاجة المحتاج وفقر الفقير فلان التعامل هاش قصدك صديق صديق, صديق. ايش هذا كلام ما في كويس ايش على هذا هذا ابن اخي فنون التعامل للقلوب دروب والقلوب ابواب وكل باب من القلوب له مفتاح لا شيء سوف يفنى وسيبقى الذكر ذائ انت بين الناس ضوء انت وضح وساطع انت بالاخلاق يا صاحي جميل ان ترائي عند الله غالي. صدى القمم تقدم الألبوم الأول من فنون التعامل في ضوء الصيرة النبوية لفضيلة الشيء الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض هاتف وفاكس 43131522 موقعنا على الانترنت www.quimam.net تم هذا العمل في استوديو صدى القمم الهندسة الصوتية والإخراج أبو زين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته